اصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَلْقَابِ إِنَّهُ أَوَّابٌ إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِجِّ وَالْإِشْرَاقِ وَالطَّيْرَ كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وتصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسور المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالَا ل تَخَف خَصْمَانِ بَغَضَعَبُونَا عَ بَعضٍ فَحكُم بَينَنَا فَحكُم بَينَ نَ بِحَقتِ وَلَا تُشقِطُ وَهدِنَ إلَ سَو إ innaha akhilahu 99 na'jataw wa li na'jata wahidatun fa qul fa qala akfil minha wa 'azzani قَالَ لَأَقُودَ ظَلَمَكَ بِسُؤَالٍ عَجَلتَكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّكَ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ إِلَى يَبغي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا إِلَّا الَّذِينَ الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّ مَا فَتَنَاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا دنا لظلف وحسن مآب يا داوود اننا جعلناك خليفه في الارض فحكم بين الناس بالحق.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 لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب